تفسير سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بلابا يا مقع إلهي نحريستا قوديا مدقارا حانت بنحريستا والنجم إذا هوى الله سبحانه وتعالى وحوكو دارتي حدوكو مركو هوبتو ما ضل صاحبكم وما غوى صاحبك النبي صلى الله عليه وسلم مرم من حقكلا ح وما ينطق عن الهو كنا هضله نبج صلى الله عليه وصللمه ودي س نَفِ سحيج عشي إن إلا وحي قرآن كي هذا الكيسب صلى الله عليه وسلم آها وحان وحياها علمه شديد القوى وحان وحبر النبي صلى الله عليه وسلم ادحو قوى إن وملك جبريل ذو مرة فاستوى مدع في ماضي يقوى <بالي> وبلها بوردي <ديوسنا يكتهي> وهو بالافق الاعلى استجوج جهاد سرا وعمل <سؤال> كل جبريل عليه السلام ثم دنا فتدلى تَجَاوِذَ وَحْيُهُ سَادَ الله عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا صَاحِبَتَيْ فَكَانَ قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى إِلَى وَجِيرِ سَدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَقَانَ سُقِيَ اسْتَهْدَمَ كَدُو فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى وَحُنَ أَوْحَى النَّبِيُّ ما كذب الفؤاد ما رأى قلبقنا بين مشيق وحواركي نبقه صلى الله عليه وسلم أفتمارونه على ما يرى أميد كأكل أمر ما يوحواركي ولقد رآه نزلة أخرى نبهانبو نبقه واركي صلى الله عليه وسلم جبريل مركلة عند صدرة المنزل وحون كوار كي سدرة المنتهى أكتادة عندها جنة المأوى جدا صدرة المنتهى أكتا دوحا جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى وحو أركي ملك جبريل مركود دبولة صدرة دوح دبولة ما زاغ البصر وما طغى أرقيس كملاحا وحو أركي النبي صلى الله عليه وسلم منحد قدب لقد رآ من آيات ربه الكبرى سيدة بعيونه واركي النبي صلى صلى الله عليه وسلم ايذا الاوين افر ايتم لات والعزى كورمز نامت ادعوا ليسن الا لات يا عزى ومنات الثالثه الاخرى يا سنم كي منات ادي صدحادك ال لكم الذكر وله الانثا اذنكما تلك اذا kismetun zeeza taasewa taib dolmi kuchiro in hiya illa asma un sammaitumuha anntum wa abaukum sammaitumuha anntum min sültaan in yettabioon illa vann wama taho elanfus walakad jää aahum min rabbihim alhuda asnamtun ammaha wahan kahein maga'yidin kaya وواحد جاء لو قعبدنا الله وما سودكش وحان ملائيا نفتود وحيجي اشهيانا هين مره عيان ربهان الله سبحانه وتعالى حقي سوحى وغي مذهنون أم للإنسان ما تمنى من سإنسان كي وحى أستقنادي وحوج عليسته فلله الآخرة والأولى آخرة يا الدوم بأ الله سبحانه وتعالى يا إسكاله الله أكبر الله ويكب لا اله الا الله سورة النجم ومكيه لبي لحدا يا داي كوكب حيوانا سوره السدح يا كنت نادي ترتيب النجم وحيك باللابت دار الله سبحانه وتعالى كدارنا دارنا يقار كمد مخلوقات كيس Seda, mida ta ütles, on see, et ta on valmis, et ta on valmis, et ta on valmis, et ta on valmis, et ta wa han kala ayadahanka qaadanayna malaku jibriil alayhi salaam wa muallinki nabigeena wa muallinki nabigeena wa ana malak allah subhanahu wa ta'ala si ay wadhi sharaf habibke no sallallahu alayhi wa sallam dar jar yu arke malaku jibriil isagoo sidii allah u aburaa wuxu kala arkay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayadahwa ween iy allah gay abdul mega ween gaalada ku dhaceen kadib markay caabudeen gairalla asnaamka alla ka uzaa iyo manata ayuha lahiba shirkugu waa dambi la galo kan ugu ween kuwa la ciidanaayn caabudayna ma haystaan wajaha on ka hay naftoodu waxay jahalaatay ilaahi ban kamagangaleena jalla jalaluhu shirkiga ya galnimada سَخْبِيَ الْجَمْعَيْن وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بدء الملائكة كسكن سمدا أي سنشفاع عدو احبان الله فصحور لك النقد مويان إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسم من الملائكه تسميه الانف كوارمين المالن تاخيره وهي ملائكهكم غابي وما له به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا أما سُغنان علمي وحين الراعيان ملأ ملنا حقا وحبك ما تروا فأعرض من من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا أي سجد يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قف كك تست قرانك ان دونين وحن ولا شهادونك ذلك ما من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن كاسن وقرات كودا قوند انتو قالي الله واغيه عدة كرن تشتكي سوانا اغيه عدة هنونسا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله ايا سماد يدلك اسكال سيء وعب المريكو حم تَفَععمل القادك وَن جَلَنا وَن جااد الذيين يجتَن بونكبَ إإِثمِ وَفَاحشَ إَِّم إِ رَبك وَاسِعُ المَغفِ هو أعلم بكُ إذ شَأكُم الارض واذ انتم اجنته في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بما تنون تقوا <تصفيق> كوا وانا قفلا يوا كوا كفغا وين يا حمانته وحير يرموين الله دم دافكي سوا واسع ون ايدن اوغي هي مركو ايدن على اي اقعد كبغده الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحب آياده وحانك قادن إنا فربطنا أنت ملايك تعليه كسوغن سماذا إياس إذا إيساً ملايك تو أحدناك وشفاعة قادي كرنياق <تصفيق> أن لا إدمين أوسن الله رالي نقن إن عيد شفاعة إسايك والله شفاعة أيو قالوا دو قوند الريم الاهوال يا الله سبحانه وتعالى يا مال انت اخر او بينيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كجيس قال ذا همي غود ادونك كلي ايحي الله استغاك وحنوني يقو بعديوبي الله هيا اسلى سمدا يدلك يا وحك سرك وحمان تفلين حمان يقو Kuwa wanaaga falayna wanaaga yu kuwa marin kuwa wanaaga ka kuwa kafogada Dambiga Ya anta Denbiga ya anta yei kafogada and denbiga yar yar الله سبحانه وتعالى وكان يواسعته دمدافكي سو يسagana og halkiin isagana og halkiin markuu dhulka idinka abuuray markaad caloosha hooyadinku jirteen hadaba naftina haamaanina Allah isaga og keen Allah ka baxay ka dhowrsada hada wa sallallahu أفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى كَوَرَّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي حَقَّتْ سَدَى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى آه وحير بحي يا أنت كلنا الرابطين عنده علم الغيب فهو يرى أكتس موحا هذا علم قيبك ووارك أم لم ينبأ بما في صحف موسى ميان لغا ور من ذاتك وحيكيا لكتابك النبي موسى عليه السلام وإبراهيم الذي وفى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْفِ وَحْيَ لَفَرَيَ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى كُتِبَتْ سُحَاقًا يَا لَيْتَ نَفْسَنَا دَنَتْ بِذَنبِنَا نَفْكَلَ قَادِينًا وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى قَفْنُ وَحُسْنُ عَمَلٍ فَلَنُوسَنَ وحوش لا ارتيدونو ثم يجزاه الجزاء الاوفاء انت اسكد بنسيدا ميسرا لو غاب المريندون وان إلى ربك المنتهى الله حقيسان هو اضحك وابكى الله وكان وحك قوس ليا واهيا واننه هو امات واحيا الله هو كان واحدا لوحنا النليه خلق الزوجين الذكر والانثى الله هو كان النوع لبيا من نقطة اذا تمنا كان هيس يدبع من يوسف بحدي وان عليه النشئه الاخرى الله وحد ش ساعات يسلنت الذنب وانه هو اغنى واقنا الله اسغا وحد مي اسغى هو رب والشعراء الله هو ربك حدق الشعراء وانه اهلك عادن الله استغى هلاك عاد كهر قومه ود ثمود فما ابقى قوم ثمود نوح مريب وقوم نوح من قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهم أَظْلَم وَأَقْدَرُ نَبِيُّ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلام قَامَ كِسِينًا هَرُوا عَلَاجَ وَحِينَ آهَيَن كُوا ظُلْمِ بَدَنٍ وَحَدُّ غُدُبٍ بَدَنٍ وَالْمُؤْتَفِكَ كويل دبا قديه واقم كي نبي لودا لوهلاقي فغشا ما غشا وحونك دبالي وحو كدبالي وعذابه فباي آلاء ربك تتمرا نعما ان كان سبحانه وتعالى تيبا سكينه ايسانو كدوديسان دد هذا نبي منن ال... نذور الاولى كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدك كم دديغياشي هره اذفته الاذفه ويدواتيت دواعد ليس لها من دون الله كاشفه ادلك سوها لا يا اغنى ما تر تساعد من هذا الحديث تعجبوا اَمَّا قُرْآنٌ كَنَادَلَ يَا بَنْتَ هِنْ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ قَدْ وَلَبِغَ لِسَانُ ذِنْكُم بَيْنِ أُذُنَيْنِ أُذُنَيْنِ أَبْصَدَرَتْ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فِدِنْكَا وَلَبِها سَاءَ يَا أُسْلَوَيْنِ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا هَذَا وَاللَّهُ Allahu Ekber, La ilaha illa Allah Aayyoha lachi baayadahan wa hanka qaadana inna aaqibahumada uddambaysa kuwa haqqa kache istehadana wa كواسما وحيوهن علم قيب كميان صلى الله عليه وسلم وحيكوا يا لكتبت النبي إبراهيم يا نبي موسى عليه السلام يا صدو نبي إبراهيم عليه السلام ودما استردما انبلمه يا كلمات كيء والله قالي أيها لحب كتبت النبي إبراهيم يا نبي موسى عليه السلام وحاكوا عداءنا إسانا في نفك لدم بقيد قادينين قوفنا وحوسن شقيسن او سنهلاين وحوشقيستين او اركيدونا كدبنا سفي عن لو قابال مارين دونا حق الله لا دمان دونا وحان كلو ايدان كا قادان اينا ودا الله سبحانه وتعالى يسغا وحق الله يسعى لن خلقك مركز يحوذن تنماذا يفقرنا كينا وانا ربك حدك الشعراء وحانك روكا قادنا إنا آياده نغودة الله يسدوه هلاقي عدكستو حقك ارتماد فيري قوم عادي يا قوم الثمودي يا قوم اللوط يا قوم النوح هل كدن بياني يا الله ونحر يستموياني ايها الاحب سعد قيامه و ايداو ذهي من يشرع ذن الله اي حقيقه سوى حيته و اين كتابك الهي لقاتلون ديار ما مال انتاسي يضع للعابد ايه اللون سجود حبيبك انو صلى الله عليه وسلم سيدك وعسه بخاري و سجود مركو سورة النجم اخرية وحانا سيدك للسجود مسلمين تي مشركين تي انسي جنبا Innegana sida sa kalalainu rabba hainjahe aiyuhal achubba haada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sallabi ajma'in